بِهَذَا الرُميْعَ ضَلَالَتِهِم إِن تَسْمَعُوا إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَ من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجَم من يكذب بآياتنا من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاء قال اكذبتم بآياتي قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما اما ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه و النهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم يُفخ في الصور ففزع من في وَمَن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل اتوه داخلين ودار الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر والسحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون